البر رمأمن بالله واليوم الآخر ولكن البر رمأمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى مساكين ورن السبيل والسائلين وفير القاب والسائلين وفير القاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمؤمن رعهم إذا عاهدوا. 119. بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا اتباع عليكم القصاص في القتل الحرب الفر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخطيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 119. ويكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 110. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما 111. وعلى الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 112. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 111. أو على تفر فعدة من أيام أخر 112. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 113. فمن تطوع خيرا فهو خير له 114. وأن خير لكم إن 111. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قِيلَ لَنَا لَيْلَةَ صِيَامٍ وَفَتْهُ إِلَى هن لباث لكم وأنتم لباث لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن 111. وابتغوا كتب الله لكم 112. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن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 إنكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أشرك الله أشركي كم وهناك اليه هي عشر الذي ان اصودي كنا صاغنا تفسير كقران كفرين كف اي الذي غاثنا يذوب عذرككم هيا تبغلي يتدوي يتضابقنا ذوك بالابنايا كان من سوره البقره ايت تبغلي سجدي يسجد تناد نواك من عذر كأي دو ريشة وع جوابه جواب وطاي وحي الدين في سلم خشام القاه خرفي جيس قاتا كارشاد نكتا يبغى صبب النزول في عرين في غرة اليهودي النصارى جواب أي شيء حذنوا العبرة بعموم اللقب لا بخصوص صبب فلا تيهادي اللي ذاله أمورها كالجين تلاذا هين اللي تيعوه هيني ينابونين أي في تلمامه إسان هذا ما وعي عن كل مساء أركانتي إيمانك يا أركانتي إسلامك أيها وحيرك مغين قال تعالى خبوا الحجر ليس البر قروس ليس البر وقروس أنتو وروا كل كلك ليس البر الغير خبره ليس كذبت ان تقولوا وجوهكم بان كنا نعيش اني ما كان ليس انك قدئتنا خبره ان يا انت يفيالك بي قد بيان نشر لغا فما ينيا ليس الى وجوهكم البر أو ليس البر الى وجوهكم ما كان هو جوابا يا اوكل للمشرق أي برق الروح كصبح طايق للنصر مرك النبي الله يحيي سيد القيافان دلناي أيها ايه ايه مريم عليه السلام قام ببعض البيت النخلة حتى خذ مكانا شرقيا هل في سنك كوهان شرقا مرك أيها غرعة زوبه في هذا كاسنا صارو كبلاء هذه سما فلما مغرم نو يهود يقولون البيت النخلة هو كبلاء كل قام مغرب جيتسو هي مشرق جيتسو kan gaaskaliye ee uu muuraaji ka khumeeyay ka laayna rumayoo oo aakhira la أو oo maraaykii ay ku tirtuula rumayoo oo nabiga salaam rumayoo oo ifaq mali ala samayoo qaraabada agoonta seddaynayda saxada dalka الوداع يا كل ودنل مريو قبل الفيرسه كده هيت كين مر الله تعالى خدو وير ليس البره سما فريد ما أن تولوا ولوا الى الجهات قد مو حكوم اذا وجيال فينا قبل المشرق قرك الصبح دنت والمغربي وقبل المغرب قره دعدن سين الوجه لو انا ديشان انت خليك سما فلماها ما ولكن البره وحسما فلا بالرومان فحسما فلكي خب الله عمرك أوريك أمانه رميي إلا ربي وقربه عابده واليوم المالي رميي الأخير زنبيتي والملائكة ملائكة عبر رميي والختاب والجنسية ولكتب عبر شعزية إلاي شايف رمييي ألق الله والكتر في, في, في نبي عشر رميي أنت هو أركان في إيمانك تفدت إنفاق مالي أو إيمو وآت المال حوله تسريك على أحبه إلا هو دعا لنكرتها بأميرك مع أحب الله إصدوا ألا يدوره من يجعل ومالك سينة مالك نوادو ألا لنكرتها على أحبه حب المال إصدوا مالك أباهنا أبوما لثاروس ميئي وإجدام فييئي فدك لهم محتاجين وكادران بوسيئي وأتلماله شير عليه على عبيه ما عبيه تأيل ولا جلية قووب عن يه قووج وما يه نعه الجذوين غربة بس كه وقرابدة أيوسيل والي طامة أظلمت هذه بنسيل والمساكن بجد لا يجد نعسا ويؤود قط لا والسائلين كوى الدورتان ايه ومالكي سيسي وفي الرقاب كوى اللقور حري الحبس كيقفالك كتيرا اما ثمه لليع ايوها كمضو لكوفك او اقام توشي الصلاة صلاة توشي الكامت واجبات كذا هي خروط هذه الصلاة كذا ايه اتشادي بوضم الجري واضطرات قدين ايه واضطرات ايه وأن نرد بك إلى إليي فكازو سلاجي سوثي بين اليتين وإخلاص فأدنين و सीएमس وبن هوكوتي واتجاك تكدينو ماركاسو سوثو تدري يادن هوكوتي ووفونك وافية هو قامنا مع وفيه داهدين اللهم لا بدل بربكم قالوا بلا أي هو ريساي afar الأمر والنحل والعلال والحرف وإبوه ما دفرى إلا مل María بلن كي ياي وإبوه ما ذكرى إلا كاراب بلن كي ياي وإبو في إلا استمالا بلن كي ياي وإبو حريم إلا كبركا بلن كي ياي كلها بلن مذى بلن كرئ أيها مل María بلا مدين نقص ولا كذب هي النذر هي يواه أيهم صليا بينهم وبين مزه أنت بلى المريض إذا قرأت على حدوب اللامان والصابرين قوة القات وحاجة القذنايا وح المعصية لا حاجة القذنايا وح مخادري البدويين حاجه القذنايا وح تكاليف يا وحيثي في البعث بالمركو كل قلت بأسه شدة من الفقر والبرائي قلت إذا ما تجيرتو حلاك إياه بارتا إياه أمرك وعودا بوايا في البعث آهدق وقو صبران تأمدن شاكين تنقوبين إلى درسه صبران يا رآ حنون إياه قدو المركو يجيرو إياه يصيبنا من لما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فريده وكل المؤمن وحين البأس قال وقت جيسا اجياد جيسا في لله يجدر أنك يما البلاه رأيانا كوى صبر أريمها أين ساقني ذاتك الصمية قلائك كوى دام البعض إياك في الخطاب ألا كان وذي يقبلون كتوذن إيجاي إعباريك البأس الكريم إيجاي إعن سعائر كران عين و لكني وحماها ايه كو انتا سمي اولئك فتاقيمك بضا ايه الذين بضا ستقولوا جاكي في ايمانهم باكرهم جاكي وفي قولهم ايه اللو بالربان نهي لدي باكرهم جاكي واولئك كو هم ايه ايه المستقيم كو ايتي لاليين و رب إيمانهم امانه اصير وعمره اسال اليوم كل تغوانا تقوانا يجا اهلوه وروسه جاي ايمانه يا اهل الدرينه يجا اكو عدالة جاي كلت عداله وعذركيته ان قفنا لمجدبي ادنى الرفق لو كل لكن مباديل لقيعي مباديل ان لقيعي قف قلبك انا اوه ايحنا اوه كانت قف قاسا فوقي عنا خأينا من كان ماكالغبها اللوه قجيرو ايه قطنع كل اولادو ماهلن قطنع بيدا كتنقو اما وقت بيهورة ايه اصحابتا ايه انت كدنبيتي ايه كايني جرنو ايه وحي لك دنبيا مبادية في النور قلت اوه اكتا ليس معها على البرو فمفل ان تولوئنا <تصفيق> الشيجان وجوهكم فلالمشرق قرع كالصوب أحبانكاد والمغرب قرع كالصوب أحبانكاد إن بيته يسمى ولكن البر ذا البر سمطلعه صاحب من روح أمن الرميل بالله سبق قاله عابده أي بأسمائه وطفاته يكون واليوم مارد الرميل الآخر جمبيتا مما فيه من البعث والمشور والحسان والجزاء والجنة, والجنة والنار الدن أيو الرمال والملائكة ملائكة أيو الرمال إليهم عباد المكرمون لا يصدقونهم بالقوم وهم بأمره يعمرون لا يأصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يعمروا في دائب كتر مامت هو ملائكة الرمال والختار في كتبه بسوطة أيو الرمال أورادي كمتعي تنزيل كميتاي تقور كميتاي قران كو كمي إبراهيم وموسى صافي ابراهيم او والنبي وان رجاله اي بشر كمي دا هر روح ايوداي تمام حسين المال عليه على حبي سبو الله جهل قيو مال كيل سي اي دم الغربا ابو الله عز وجل اي يفقر ما أو مالك وحبيش إذا غو باهن وحقدر مي ولا يعي على مصين ولو كان بهم غزات وإيا غو باهن أو مالك أقام أي, أي مسلم كبرا يسكت بي واتر ماله عليه يس ي على عبي مع عبي مالك جاء في خرش أما لرقم وحش لو القربة لو أنك إذا غزاها ألا نسي أيش يس وهذا الرعب بحينيك إن أبقى رابضا تقبل له لغا من مرمو شسورك الملك وارنتات المام مائيه عليه على المسكين صداقة وعلى ذراء إنسان فصداقة وفرع نواتاي لبيهيج قرابحة لنواتاي مجلع كان ثواب ولي وليهي وكذلك كذلك وقل له إن أتقبل له لغا من مرمو وآت المال على حبه ساقوم ما الكيشي تألف وحشي يسوي قربا لكن سرعنا لازل أودوه وليتام أقوم بوشية تركييرير أبيع لكم منته أنولي تبرجلي هو سياتام اللي يلا مقاريني أدل قيم البلدان طاي أغلبهم مسلمين طا حصل قو حط المامي أغلب مسلمين يو أغلب قيم البلد أغلب أقوم كله ليه نقول كلام أيه معناه مشر بلد أغلب أنتو أقوم كله دوهانو اللي هو, هو المسكين قصير اللي بلنيا سكدا ليلة وأغراضي أنقفل على أراضي كقرة سكدا في المسكين حديث لو رشج وان لك العدوية مين عبد الله شجك فيه كل ركود في لي ليلة هي ما لك وبنستوي سكين بجواك إز قال يا عمرو في والتايري قوات ان ورثنا اليه يا يوسف افكرك يفكرك ادومها لهقول يا شذنجو بمرديكو باليه او اقامه سيفيه اصله ثلاثه سيفيه وتذك يكذا نجدت والمنفونا قوه اوبيه اما يري بويه لواحد منهم والله ما ادري عبل لك قال اما ادومها له اما الله قال هو اصيدا نقدر كوكاره، أديك كل لازم ييجو، هو أديه ما, ما هو ده شيء كده، فاين عبد الله مريشة، فلان كاركوف مسلم الله ده تكاليف شديدة، أي أومير يا يا الله أقولها فلان ما، هنا إذا قرط هادي وفلان ما، وأمده وحنا ما يا أصحابي هو في الجهة، أظهرت إياه باهله والله راه، ندرك له وحين البات، تقالك وقت جيدة. أولئك تذكر الله في مامي أيها الذين تذكروا كرن سيقات إذاً البر هذا ما فلت يكتان أما إيمانه يكتان وأولئك الكوة هم يذكر ليتا أيها المستقبل كوة الله كبقى أما إذكا إلى ليتاعمل إبا مضان أحد يا أيها الذين آمنوا. عليكم دخل جاهل بجري في وقت جيسا هذا جاهل مقصر عند <متحدث> النبي محمد الله بلعين قران كنا سعودك بقان كي جري ايا جاهل الله ورن جري خلق قرائل كعارب جاهلين ويتمون جن جري قلقهم مركادا قان قول لذان وصوروا في يتصبروا وحي شعرك جريسا إلي قرارا كارب اي حراء وعتي كنهين اي كاقين البدن جري قلقا بيك بعمارو ايا ورن جري سيه برنكا كاقين البدن حتى يمينك الدراس وهي اللبن hadi ay ilaana ato nagaga ilaana min ho aya min nagaga ilaayna hadi inaag nagaga ilaana labanago danu kadilaayna daga ka oo فترونني كاذون لقد تم الله سينايا كل ذلك عن جاهليها اي شرائع منقوله قد اين شرائع قدوم بذل اسمكم دين يقول لنا اين حاويه ادم باذلك وحنا لو كنا قيم البدن ان وصدق الله ليكون ان امركم ان الله لا يفرقكم فدور كان حقيقه لا سوى شرعي كل يتاذو لا فضلا لعربي على اعجمي ولا لاعجم على عرب ولا اللي على أسود ولا اللي على أبيض قل لكم تواسية كأسنان المسطي تأسنان بقون سيئكي خلق السيبي حقيقنا فيها يدي سيئكي جاء بسرخوا ويسومي في ذا الله كلا ساقوى بالنية حيالها مكتسبة حين بالله لكن أبوري في ذا اللوغو سيمن أصلي أخترنا اللوغو قال تعال فدوحوا إلي يا أيها الذين ندت اللي ايه رسول ايه النبي ايه قضي ايه قيامة على لغي عليكم تركين اللغو دغي القصاص وانتو لغي لبداقف الله سودي ايه في القتل في صفات القتل جدك الله اللحي كل ما رحو هذا ايه اللح سودي ايه والحرن منك مرحب النان لرحيم اراجا اللادوال ادوال من اجل اللوديريا قبيليو في الله فيرنا يوفف الله فيرنا يا قلكم قد دتينا بنصابه اللوديريا سندوا هاي اديب حديني الناس جلوا ان اللود كل كل لومو کرو ہان دیا لبد ہی جے لو کرو یہ میرے دل اور میں او گرے سب جہے سے دور قصاص بنان دیا بنان اسی مجانا بنان واسے یہ انتقام مربو یہ مربو لو اللہ تعالی جانو افیت اور کاں مدی اور شرع عالم یہ کو جا فمن له من اخيه من دم اخيه قراركي في اوتي لتيكي في شير وحيه ودعا في يريك ناشى الله يموت واتكفى نكره وقوة في الايمان لن لقى الله يرى اخي لماذا سيدا لتضمها واغتي ايمانك انما المؤمنون اخوة ايبقوا يريك بنعمته اخوانا ستلكنا يريك المسلم هو اخو المسلم قل فولا لماذا دلكم اقولك او اخی کیلیہ سایدان کو تو فساد کوونا کادم او بولرکہ انہی ولا بولا نیمے دل کا مداوی کی بھی وہ دسان کا تعبیر کا قران کا اس طرح کوتے جسو دویو میں نہیں کہ تینوں کو کرے گی سن دل لگا لگا دل لو اس واحد ہے میں اخی اور اس کی كلمة تاي و انكرنا كده هو هي الواحد هوين جواك لايا هو جابها منك دي هذه الذين اصل خبر لا لاصي شلون لا جوكته لا لاصي في مشكل لا يجير قال كان قولها عافيت كذلك خاله حملوا لك قال انا وحفيا وحدين يا اما ما لها فينا يا مثلها دافيت قال قال قال اني عفيان قطنا هل انت اللي كل كاد يجي بالله شقين إذا أجر إن أحبنا الله كذا سنين لها كل كمرح أفيه لهم أفي قال الله سمو لها مربيتي لا لوعفيه كان الذي ولده كه قولي زين وصي حاقي ساقف مايو في عندون يا مورنا يا كل خشاس وعفيه في يد البلي من وابع في مجال أو خصاسنا نمر له فين مر له لوجي لا يثعل أبي له كعفي، أبي له حفي، يكله أبي وأجله، لما لا فتردان هذا، فعلى العافين، شو عافين، وأنا جنبو يبصني، كشرف كيزا، هذا ما يصير كركيزا وآه، بالمعروف هو أنا مراءه، أبي له عفي، أبي له كعفي، ملكه عفي كذب، وأنا واللي، اللي تجنان. فرو ايجيلي نيوسي ايلاه امرزن قشات ساعه لوكداكاجين مايدي ديكو ايجيالك هادويا حتيكي شي ودا وانجس واينه مطالبه السياده البنايو مطلوب مع السياده هي ورا لمي وخذ البوص اما في العاصيه واداو جلته اياك العاصي اللي جربا إليه قوم يغني ويلهي الى العاصي في اديه ولي يمكنه او وما علي اللغوي يا ما انت بريء يا ديني يا دينك عيار يصندنا او شلون ما او رحمه دي كثرته قلت هيو كتو اذا مر كل ليله ليين بنيه سينا ليين بنيه مجان ليين بنيه اخني من ربكم سبقين حجي ماهوكي الليلين وصدق بيتا ما عليهم اتكالة ورحمة من حريفهم فمن اعتدى فمن اعتدى قرصة قفتين قفتين اللي عافية دي اللقاطة تيش عافية لشحال مليئ فلمراتي احيان لك رجول كذلك ايام دمب احجيكين لدي لهم اين قلت ايام دمب احجيكين لدي لهم اين لا شعصا اختلاف الفقه ولماذا يشفط بمنين ارسل هذا قالوا حيلايه قبك المرسل ليس حاسيا ذلك لسيا قاسا كذبتوا فمن اقتدى بعد ذلك فله عذاب أليه وحلو ويدين ما هي ألا لرسل قايا الى اماير قبك حجدوا ثمها وعادي نجيتها وحجيلا فله عذاب أليه ألا الذين فلانه وحيلايه الله امام التافير لبا امام وحي لايهن ذلك ولايهن ذلك ولايهن ذلك ولو حي لايهن تدبيهن لك احسنه ايا احكدوهن سمي اليهن الله فعضاء فمن هو ورحمة لحريثة بايدين نحريثين فمن هو اعتدى حد جذبه وعبد الجلاسي حتى لقبت ذلك بعد ذلك الرماعين فنكذبهن تجع الصياد ليس قلوب رابط إيه لك ركاطي كنت أكيد وحد دي إسلامي أو يشريه ألواء منك قفك كتب وحد دي سألهم حولي هاي هداف العذاب هداف تاسع أليم حنودي أبو لي هاي قفك أخي سألهم وقفك للذي لا يملك وفتاع كفه وفتاع وملك كله سألهم وعاوي قفك إنك لا Kädetiivuus on hajottamaton. Me olemme kovin hajuttelijat, mutta meidän on oltava tällainen. Me فأيدي جيلة القتل الأنصال القتل بالبعدل خيبه حدوق الصين الذين يجيلون وقصدقها جمعين قالت العالم أجلوا لكم المحامياتين في القساط قساط خيء وقرقوني وحاد كل هذه يا ولو مياه في, في, في الهنداء عقل لعلكم مذهبين إن أصدقوا لعيش باورتاهم وعطا لحجانتا فريسا وإلعلمتاهم وعطا شواتا جاكا كمين وواتا ودى الكثيرنا هو أغرى كثيرا وقصاص بعد لحظة وكما كثيرنا ديال القطوصة ولينا ودى الكثير وكثيرنا هو حالة واجبية عليكم قرضينا على القصاص ويسو بقيت بسا ليسو تلاية في القتلة في سفاة القتلة كوه الذي عن حر ففقه حرين غراهين الحر يباللوه والعبد أسونك في العبد يباللوه تلاية ونصافة ففقه بديد في نصافة مثل ومن روحه سفير لو عافيه لهم انثغا من أخيه ولكن يجيء فهو على لو عافيه فعل العافي كما في ذو زؤاء في سماء الراعي وبالمعروف وانا فر عاكيد يجيء قوته وعلى معفوك العافيه وديكه كرينه واكركي سادهم غدوش إليه هيك العافيه وديكي غوتو بالاحسان لو ان ذلك كان تغليفهم فليذو من ربكم سبيل عجل ليل قبل ليله ورحمة عزوي فمن روا إركد عجده بعد ذلك ينعي لك رقابي جد فلا وقع لي حذاب على أليم حنوديا ولكم عذابه في القصاص فساق قديشة كلبي قارجية حياة نار يأبى الدب أغلقت شو ساحبوا لعلكم مجددين حداد قصاص قارجات فتقول إنما وزدان دلكوا يا كتبه عليكم إذا حظا سنوها دردارا كما داما إنه قصاصي كاعدة لي وبقى الله قصاصها ياهو تشيك علي وقال لك ممارمانا انت عن قصاصي اللي قاين إنه دردار ممال له ومع علي وحي حقوقها يا مسلم كلها إنه ورصدو شيكو سيلا قصاص بقى الله إيه وضا حقوقها سأللي وليعي جيني يوحي طائبة وإن لك بحث حديثكو عليها وإنه يلاذا بسكتوا حظا كلاهي قالوا كأنه وصلية هي خساسك اللي سوحي لي فاللوائش المناسبة قال تعالى هدو حيري قفلة وعال الواجبية عليكم كركينة. إذا حضر هدوه ما أحدكم قفل الموت هذا يقريك ما كان يقريك إذا قتب الهدوكتك أيو خير المال الواصية فردارا باكركين اللي من واجبيا لا لبدء واحدة سيلاه دردارا ضوء يهو الأغربين فالكي قرابلها دا. مركي دانبانا اركب على سمي وصيادة قال نسخي آية الموارث ما اللقو نسخي حبيبكين آية الموارث أيوبا يا بي بياني علي الله عليه ثلاث وثلاث ومدل الله قللي أيو يري إن الله أعطى كله حق حقه على صلاة وصيادة لوارث وفتح له دردار مما يرى إلى وكالا اثرى عيد عقوق اهل مدنا اصبح قيسي مريئي بالمعروف وناقبه وفيضا من غنى يعيض اكونتي عروسا لوري من ماي ثلاث الما اياك بضاني حقا اذكرت على المستقيم فكان لك بقايا اني جردرمان بالغمام مرمان هذه رسول كنا اذا سعى جي عبد الله بن عمر يا رسولك ورينا يفكم مسلم يا حنيله امرك حنيله يا إنه سردار مدعوني حرنك مركوز على ورقبه انتو قربك انتها قليو ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتي إلا ووصيته مكتوبة عنده يسا الرسول خيري فلقى حظا على المتقين انت الحقوق الإسلامية قل بمالله اما واحكا اما بان قل الله ما عليك اديكو الحلم وقول اياي ايهو امال لك واحك مسلم قل اداي لفض ما كركوكي دردارن کي بدلائڻ آهي اڪن ديمان آهي في مغلاي کي مغل آهي فمن روع مجله الاص دردارن کا قف بعدما بدلا بعد سمعه مغلاي دردارن کا اين ما هو كلامه اسمه دردارن کا لب بدليد انتي تحدثي جماه على الذين قوم الكركوك ايها انا يا يسجلونهم بدلوا الصياد inna laa ilaha illa huwa al-maghlish badam wa hadda al-marxati ay acha nee <ợose> chok o dandarankhi allah ku magla alimun alaw wal baqul wa ma'aka karton jirin hadii markadi ga dalu ilmi say qodiin o qurayda urlandim ka gurshay wa addu go qaxay layelay amuu yara dadlo bayga farataay dalkaye gelimay hada kum ma hadilim bay leley wa ana dardaran ma korka marka ka dardarankiisa la badalo laakiin intu noliyahay arifii tiila so ol iyo wa xari adulla faas dardar qati'at raaymha dardar mi hajra qobga marka sakar aad uu nooloo ogeri filayyo من دي بي فاكورسورا وحاولي وحاكو مضى مانا إن هذا وقت لك حرورت هذه أهلك أهلك انكار كو كرابورتو وقالوا حدين توافق فالسيح وهم حكماتي لك حدين ملكا الليلة دردارا لبادا لي مارا ما اللوهي الليل كاننا تساعدا بألغا كوريا بس كاعدا حالك وحقول ايه حدين لهانا وقال لها عيني قال تعالى فضوحوا لي فمن خاف عرصدا من موسم من مايا يا نفن إلى سحق وكيس ينفق وحول إن في الميل عن الحق خاب أن حقي علي لكن كفي أقوم له أن وغلي عليه أو اسمنا كفي ما قب أقف قرناء ونبح حقي وغلي عليه يا نفن إلى سجف أسكن أو اسمن جنب جلعت قف قف دردار مايا وربقه أو فأسلحة بينهم ونأتي وحنا جاك دعي وإلى ديجوا يا يقوى نبوه صيون عيسى انتبى تتكى لينا هو عودي لهبه قيبية هذيه اذنى ضعفين لمسانا اكوى اجلي اهل كانا اكوى ضعفين وفكى السزاكنوى ناجية فلا اذنى الدنبي عليك الكي سماء ان الله اذو تعقى غفور الله ضعف البطن لمن تبه وامن وعمل صالحا وعالله ضعف صحيم بالمؤمنين تتكى الرمية الرعيم ونحارف بنيه كتبه وحال واجبية عليكم كركينا إذا حضر الموت يعني هداي سمات أحاجاتكم إذنك المسلمين تاقفتين حتى يجريكم سمات حدوثا وعكاتكين وعما وصنحورا لاي أما وحنا فلهم الله إنهم مروا البطر دار ما شارفنا وإنما كنا الجريو إن تركاته كتك أي خيرا ما لجوكتك أي الواسية أي كركيس اللغو حكومي اللغو قرى اللغو فرضيه لي وللواريجي لما دي وحده في دردارمو والاغربي خرابو دو و او دردارمو بالمروق دردارم كي وان اكسن اون هوجين كو هاي كسي داركلا او كو دردارمو حقن دم هل متقي انك الله كو كيف من روحه سجله دردارن كيف بجله ادنا سمعه مغلي حينما هو اسمه تردارا كالبزلي جنب جيسى على الذين تذكركم و هانا يبدلونه تردارا كبزلي إن الله معبدو سعطى سميع الله مغلق بذن لجميع ما يقال و أحلو الله إذا يلقي عليم أغال بذن لجميع ما يفعل و أحلى سمع يا دمانتي و ما في سجود و أحلى أبلقوك ريئي و ينتبه أغال بلن فمن روحه خاف عرصده من موصم من تردار ما يجنفا حلق إلى سوق عرصده والله شي حقا أقول الآن يجب أو اسم الجنبي قالي فأوكرنا أيها أيها اللو كاللوحين أيها وفأسلحه وناجيه بينهم كووصا يوضي إيقو الله وصا يكو إيقو الله وصا يوضي إنت عجالك سيدين تقفت أشيغا فلا اسم جنبي عليك الكي جماعة إن الله معفو تعفا قفور إلا أود لافظ بذن إنت الجنبي كتوبك أنت صحيم إن عريس بلد إنت الرميت الرعدو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هل كان وحا لو قبل لودي الصوم كان امرا الى رسل اسلام ككما من قبل قال تعالى خذ بوحي يا ايها الذين امنوا اليفرض كتب يا نبيال قياما يقدر لكم برنميه كتب وحال واجبيه عليكم قرينه الصيام صوم واجبيه كلها قاسم فيه الحبادة القديمة إياهي وإنك الله يقول بالله تسد كما كتبه يسوم في له واجبي على الذين تذكركم من قبلكم إذن كوري إياهي كلها سيدوا سوم كواجبي إياهي أي أمه ذي إنكوه ري إياهي وهو واجبها سياية دعاكي سي أما صفاده حق هذا إنه بخي نسومي جري إنه بلخل سومي جري إنه أدد كيه سومنا سقالي الله فاتن أما صدن من صومي جران إنه عجز كلا صومي جران إنه سيه النمال صومي جران إنه حمين صومي جران وحائكة صومي جران العلم عند الله ما يقام سيبوتوا صوم قضاء لكن إن إياك إنا إن الصوم لقوهات جليل إنه نالك مقوهات جليل أيها القانقه من قبلكم تسيبين كوريا إلا دلو صوم أي نوعه سعى لكم لكي تطقون. إنا لعوزة تانا وصوم كصوم أيها، هذا في علا لوج دوسة نحن آخر مركل لوج حسابته، حتى ذو المركل لوج حسابته ما أنا شهوي يكفي يحمه أيها لوج دوسة أيها، حتى عافى ما ذمك اللي يرهانه، أضرب يبرو أنظر للشج الجين أيه أيه أضرب ربنا كفتة حبي لصومه والله عافى ما يا وفي الحديث صوم تصحه العافى حق ما ذا وحاولت كارك إيشا قبل ما أركو سوما إبعتها هي أنك أركو إنها إن النهريشوكوا مورنتو قداسك مسلمين تي ولا لي وجبو وعكروا كارك إجاه دنا مشهور يسكي برققاتها أو كلا سريج قبقي داسك وسريج هيكي ووزيج إنتي موسومش كل كارنا وعلى سوما يا مفضلنا سنة كوارلا دي هي تومبلو كويه توم بالله ما لحد النين جاي هل بيرود من أياما مع المعصة ومعجودات لسرية أما سقالي الله ماتنا أما صدنا كل ما علميه ما سوف مأيه النقطة أيها حتى الحنون سنعته أما سعوتته حتى نأفرك اللقوبة لأيه لكن مع ذلك ولا واللغاتوني فمن هو حقانا هذي ومنكم إذن كمؤمنين تأذن كميدا مريضا من الحنون يا سرع حضركا إن جدا يا أهلي أيضا مريضا بيسريك Lajim voi odussa Allah on mälykäri. Mutta jos te teette niin, niin on olemassa jokainen. Katso, onko sinun mukaisia sinun vai man donda? On alla saafari. Saafarimme korkein. Olkaa matkalla. Hädillä se veli on aina jotenkin. Olkaa matkalla. Hädillä فانتظوموا خيروا لكم حدوا صفر كيكو بباينة وعقوب النوم فانتظام كلا لقدون اياه من ايامي مال مؤثرية وخاركة من رمضان تهان مال مهي رمضان يتعانوك كييمين امو سعوة النقرية هيكافروا لكن مال مكر نولي مادوه وعلى الذين كوي كوركو دواحا تقيقونه صنك كو لكن ما على بيكو شمايا هنلعف ماكي سعلا رجيه باعي اما هو ايه اللي ما جرت كورك هاتي سوما اندي يدقها قرأي واكرا لكن ماساقية هورغي كوكرا كوا انتي سونك يسكدها ايان اي انتبه حناك على الذين كوا يطيقونه سونك قدرتون اي كورك وضواها تجياتوا اني يوح بحيان انتبه حنايا تجياتوا هوا ماكي فعاموا مسكي مالكي بحال مسكي انتبه انتبه انتبه فمن وقف كذا ورد تطوع قرصدا خيرا ولك عمرك هو واجب يا سوني يا سلاي ذكر له وجهك كذا ثلاث دنات وكيت او دهن زكاء عين رجك او صون رمضان عين سوني يكافيان فمن روه تطوع قرصدا خيرا ولك فهو خير تعوك قرصديبا خير له في انام بدن او تطوع اما سلا ده نغلب اما جه هنغلب اما ثم هنغلب مرشوهات خذوا فجود علىنا يا مركل الله وهي فرضي كاره دعوة رجال مكبايا كل كفار في أي عي وانت سوهو إن الصندا هذا أمريكان باخير وسيناب ولا تقومين كهيم كون تعلمون كواك إنسان كفي أي عي سام هذا أمريكان هذا أيضا سامي كرينة رسول في فرض بدنا أسو كلها رجال كلاك شيء قولنا يا حدات فوايت كاتا قانان صنقا قجرتا عاصمات لي تنبيداف لي مشاوات لي حدات اكتهم كوهو انكم تعلمون ايها امور بدا لقوقريين الى اللحلة الكاريجة اولا صنقا انا كعرتي بوكوه ابو رايا ثانيا ايها اولا حنفة ايها باب اين ايا ثالثا نحاريسي يا شفاكو يوكوه ابو رايا ثامعا مصور ايضا يا فقره اسمي اياكم قريته شريفك يا ولدي اسمي خامسا نظام يوم مثلي مو يومه تصويا سادسا ربابين ايا انتي على شي كتب الفوشي ولا ضحي يا ذا قرنتي بما نلقى اخر ماذا يا ان كنت تعلموا واسيت المامت يا ايها الذين ذكر امنوا حق الرمايه كتبه وقالوا ديي عليكم كركين أصيام صومي كما أصيبه سلميه كتبتهم له واجبيي على الذين كووا كركوة من قبلكم إذنك إذنك ورأيي لعلكم مجمدين فتقون إن العليه عذاب أدب إيا أمرش خير على سهدات أَيَّامًا أياما صوموا أياما مع المصومة معجودات لسهي ولبفمن روح كان هذا منكم إذنك مؤمنين إذنك مريبا من عنهم وعن سومي كريم سوء رحنوك أو او على سفري سأتكر كذا وعن حميني فعلي فعليه تركيز وعاها إذ ومن أيامي ما معك وكثير يوم انتوا غافروا وخارك ورمضاناين وعلى الذين كوي كرك وضوعها يطيقونه سوكا كل دبتون ايه من الانطبيحية فدية نوعه وعام مسكين مسكين قولونتي مال انكيبا من يا الله قودنا يا فمن روحا تفوحا تمافزا خيرا وناك فهو خيبت بطشد يا خير في انام بذن لو يتغى وزمدى يا عجر يتنوكو الى يا فانتا صوموا انا صندان با خير في انام بذن تكون منك ان من كنتم اداتهين تعلمونك ووك صنك فايدة كجرة صوموا قرنا الله شوما يا شارو رموان بشينا اللي شك مكا ايدينا كل جزء من القرآن كله خصان إن البلاكين واضح اللي من والوسيع أي موسم الخير نوين قطعي أو القرآن أي أي أي شو أنكنا وحيرتي راس الإسلام كاملا كل قوابل قيمين بدن خصائص بدن بين الأذاعي إلا لا وذاعي شرورها ما ضان كاملا بسيسلا سو ميزان إلا بشارك بنسلا لا تجاي القرآن الذي تجيه هدى استغى قرآنك بادي اللوغة حنوناي من ناسي تكو حنون إياه وبيناتي أيضاها العدوة عد يا قرآنك كنميدا من الهدى حنون حقا بعض ذلك اللوغة حنونا والفرقان أيضاك ربيحي يرنتي يا بانتا فمن ببقى شهيته جهوك أو منكم ذلك قميدا أشعر بشه إلا المريض يا مسافر وينصوه مرمي أذبوا بيسي جهوك نمدي حافيماتك ضيدراتي فليسوموا كائنوا صوموا قولوا بمركز اخروفادي من لقاء لي اي كان فمن روحكان اعابي مريبا مدحنون سنايا او على زفر شعفا نمكركز واسمين لقاء مهلين فايدة سنفروا من ايام المال ماهو تريو وخارك لان لقاء مرك الى الذي ساعدنا وقوشها لي ايوه نوشاقي قالوا عزل من قائل يريد الله ايباوحوا ربا بكم اجنك ادوماها ولا يريد إبا يجنر إذن لما الربا بكم أجنك الحسرة أولي وحاكرو سألته أن أيها وتدبع صنكين فقصده أغسك جبنه عنه ونفن وخلبيه ولتكملوا إنه ضمائي سيرتان الحجة بشترده ومالما عده يسعطوا أفردان تلك الصومة إنه ولتكبر الله على حجاكم بيضوانون ولاعلكم مدنانتين إنا تذكروا وحق الله إذا عقال ليهين بياني ينبضى صاليه في كثيرك سرعاد الليلين باندي إنه دلتبع الله وغمهات النقضان أيها صاليهين كياري شهره قم الله قم الله بشيشي أيها سوميسان الذي قم الله نزل في, في قريس القرآن قرآن قبل قم الله وفي ليلة القدر ومن رمضان كميدة بذات أي أهل سودة جيهي وعيد بالله فاتحي تكيستيسو تفضي تدعي اللبات انسانو أيودي قرآن كهده استقع قرآن كهنونا الناس تتشعي ويهي وبيناتي عيات عالعات وعقام في قرحي من الهده أنهم كميدة هي هو هو حق يباطلك ومبي بنتك على ساري فمن قبك أيودي جوبه قمت بشه رمضاني جوجه و المريضي المسافر مثل العين حتودو مريعين حقيق النفاة و مولي اعداء لنقبي فاليسوم افكاسياتهم و منفوعا كان هذا مريضا مدحنون سنايا او على سفر ساوتا من مكوركت فاعدة ترى لقى من ايام ملاعق و مكترية و غراكرة رمضان عين الله يبوح دوني بكل مدينك المصرفودي ولا يريد عباده ما يشيكم منك العزر أولي ولتكمنوا إنه ضميس بسان الحدة فرالي ولتكبروا الله اللين ذويديتان ألا ماكي كركيون أداكم يبايت انقوانوني ولعل أن لكم بدنانت إنا تذكرون ألاكم ما بسان وإذا سألك عباد جوابي يا أبيل أولي جوابتان أعضو الصحابة أيا رسولك ويجي أعيلي يا رسول الله اقاريبنا ربنا خبي من ما نودو يا فنون هذه ان وفقنا الله كودنا ان بعيد الا من نقف وياي فنون هذه ان قرغو خيرين الى هذا امرك جوابي وصدق الله اذ يبوث ولقد سمعت كلمهنا لعبادنا المفلس فصولك مركي شواشه لوالدي توافي عجب بيكم فصولك لما الى الدين فتين دم توي با دربا لو شيغى هل تعالى حبيه حجري وإذا سألك حدي رسول صوبانه ايكو ويدييا إذا دي أمان تارك إذا دي أعطى عطى مدينتة إلى إذا دي عامق أعطى مدينتة فينا أني أني قا الله حقيقين إن عندها رياتين لكو ويدييا فقل لكم اللهم أورا فأيني قريم بلاي أفرين ما أجواب سأتوا أفرين النبي لكن جوابت يزر تو جوهبي حين يعني ان الله قريب ادومها له دعاه كل كاسه دعواني نفثي لطيفه في رج او ادومها سنتي ويجينا ياي بريادو دي يقبل خيره لي وقاده كل كاسه يدي عرف كنغون دفاي الى وجهه سبحانه وجيبه وانا اخبلها دعوه دعاي كسوق تمي سوق تمي ديجه الى دعاء داع وقت الغمائر كده عارفين وكذا ساعه فلاني أفريا لها تنكسع تي او دونه أي وقت دعان من الله يلتوذ يده بالليل ليطوب مسيه النار ويتوذ يده بالنار ليطيغ مسيه النار مسيه النار خلقا ملكو إبريابا واقبرا يا دعوة الدعائي كتوقتما يا توقتما ديجا إلا دعان حدوه توقو بي وانني كف ادريه با اثر رسولي حقبل اليوم من يريد لعلهم انكرك ان يرسجون سجون توسا كل كاني اوركاي جايلا اي امغو ود توسانك دعين واذا سنه حداسون صوبنا وكويج اني ادي ابادي ادوماي يعني اني اجي كاويج فين اني قريب وانداه كذيم واقبلها او تدعي ما لا مركو يشورو إقبال يتجبو أضموا هنا أقبله ها بأني ذا الله في أن فري يوم أنكره لي واليؤمن بهاء رميان لعلهم مذن من يسجد تزعم وحيل لكم لا إلى تصيام الرافض مرك الإسلام كأهار لها أيا دم وداسم بالله لك باله بين هذا كادين لا سعد مر بعد يبي يب دوان جري iyadin awallu qadahu wa ayi xaba gaandab markii dambe xukun hore waan oo la yiri marka waagu bariyo oo salaadaha dadato ay banaaya oo hadii dhukeyay habeenkii la baney artaala kalimatu kara inta xariim ka horeeyay ila uu u illa la baney lakum فهو كان انكيسا وحالا يدين بني اعمال المياه الرافاتو قلموت الى النسائكم قد ناجيهن او قلموتات محاجرهن الناقوهن لباسهن دار بيلكم يجينيهن فانتم يجينهن لباسهن دار قد لهن اوان كيوتهن قرصة التحليل كيلا كيني ايها قراءة كيشان ويداي او قعندها في سمايسي شبيتها في سبحانه سين عمر با كميدة علم الله إبواه أغلى أنكم مذين كأينا كنتم معاته تختانونك ودك أنفسكم لفضيال كينيبا تكارثين وإنسان لديهم بندين بعد هوايك يكبون دعديهم قل كتال لديهم فوق هذا با فتاة إبا أما كعندفة الثمهيتين وعفا عنكم عفية. فالآن أحبه أرحكم فيهم باشروهن حوانك اللحي قلت له كردكو قال وقتهو طلبة ما وحاو كتب اللهه إبا قريت لكم إذنك وشماعه يهوانك ستمدى اللوتك أيو من القصد كهذا استفراه وليكروسك الدنيا فهوك الدنيا لأنه قرنة تكتلت طلبا للنسل فرأي أولاد ما كتب اللهه إبا وحو قري. لكم إذنك ضلبوا وكلوا هناك أجنك واشربوا حتى يتبين إلى أوكاعة لكم إذنك الخيط جيتينك ألا بيضعات من الخيط جيتين ألا سواء مدى من الفجر كمدى قالت يفجر في عدادنا ثم كذل في مصر ياما فهم كدماء إلى الليل هذين كان لكا وهذين كيكو مجرى مارك حسو غاية حتى حتى فأكد رأسيك ثمبئي إلا تكمجروا حداتي راهي أكلتوا حتى رأسها مليح واضح حداتي راهي أكلتوا ثمكة إلا رأسها مليح ما أضح فيه قلك إلا الليل عبينك ثمكي كمجروا فلا تباشرهن هوينك هطارنا لا نسمي ذنك في المساجد مساجد تلك الله سعدنيها بايدين حريقية فلا تغربو. فلا تأكد والله لك ترى كما ادوانينا كذلك سيداتا كبين الله اباعدين ايه اياته اياتي تيبو للناس بذكا وعدين يا لا الله بذكا مدنان تقول ان ايات تقول ان لك بقى بقى انك محاكم تارى هدين محكم الدنيا ايكا لا لالوكي يرهي سوء انه نوحا ايكي الماشي وفا اتكا اتكا اتكا اتكا اينا اتكا اتكا اموالكم اولينا بينكم بعدينا بالبعض احضرراكم عنا بائل في جاري دي في حبيبي في هديه دي يا وقفتي انتصابنا لكن وقفي دي يا فريق دي يا رسولي هولوانينا وتدلو حرار عين المال يلس سحاب الاموال الى الحكام كفوريا جملاضه او قاينينا تاكلونا امصار فريقا قيد من اموالنا تدعوني شكميرا باسمي ويقوم برية الدن بجري وانتم إذنك وتعلمونه إن إذا انقبكاني يماركي سا حق راين حيالينه وحلوا وحالب بالنية لكم إذنك الليلة الصيام سنكا لانكي سيوحا لين بالنية عرفاتوا إن أوتكتان هو هوق الموتان إلا النسائكم هواكينا هن هواكي نباسون دار تيلكم إذنه وانتم إذنك نباسون دار فاللهن نروتيين وصيدة أي شعات ترايين من ذا متي سال مروني على ملاه إبوه قادر أنكم بدين كأنه كنتوا معادا تختارون قوة لكم أنفسكم نفسيالكنا فتاة إبوان نقي فكنك عليكم كركن وكان نقي وعفائي إبوه عفيل عن دافع إنسان لا يدين بني أروان كعذر اجينو عجيم عفيل فلأنا هذا باشرون ساروا قبل ماذا ورتجوا طلبا ما وحاه كتب الله إبو قري لكم الذينك من الولد والأجر وكل عنا واجربوا عبا حتى يتبين إلى أكاعة هذا لكم الذينك الخيض اللعظيات من 20 ساعة من الخيض الأزود سمجوا من الفجر صباحا ثم كذلك أتموش طياما وما يترسونك إلى الليل حباني تلقاك أعرف كمجر أبينك ولا تباشرونك أبينك وأنتم الذينك عاقفون كنك المساجد اجي داعي ذيكره ما داغو قبصا الى مدديين ما تو حفرت قارينا تومرك تلكت الله كلمه لا يلين حريقه يا هل تغرموها ها دوله علينا اجيدا هذالك اذا عياك الله يبين الله كيف ده لهيك قاعدين دون اياكي ايا سجدت ما للناس بس كو عينا يا الله بس إن أيضا تقول إسئلالي أنا وآياتك العجية أي كوا صعبا ولا تأكلوا هؤلين أموالكم حوليهن بينكم دعيهن البعض لحقد الروس وتبلوها الرائحين لنا إذا مواجه إلى الحكام لتأكلوا من الحنسان فريقا قيد من أموال الناس لفعوليه سكمل بالإسم حقد الريضا بالقليل أتكو حنسان وأنتم إذنك أتعلمون أك إنه قفي أعضر رجال إيجان والله أعلم